الدرس الثالث أنواع الرياضة واحد استمع للعبارات واعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الرياضة الساكنة الرياضة الجماعية الرياضة المتحركة الرياضة الفردية رفع الأثقال السباحة التسلق ركوب الخيل المشي والجري ركوب الدراجة